وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاء يَكُونُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلْعَالَمِينَ مِنْ نَصِيرٍ